أربعة عشر. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا أكتب درسي في الصف أنا أذهب إلى مدرستي ثلاثة. أنا أجلس على كرسي متحرك أنا ألعب في حديقة المدرسة أنا أقرأ كتابا في البيت